إن في الآدميين وهو الصحيح أن معناه لا يمسه أحد منهم شرعا فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع وهذا هو ما فات العلماء فقالوا إن الخبر يكون بمعنى النهي مع أنه بمعنى النهي فتح الله عليك يا ولدي وزدك فهما في العلم والدين ونستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام. هيا يا ولدي إلى كتابنا الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله الله, الله الله المسألة السابعة يا إخواني قوله تعالى ولا فسوق يعني جميع المعاصي كلها. قاله ابن عباس وعطاء وكذلك قال ابن عمر وجمعه. الفسوق اتيال معاصي الله عز وجل في حال احرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظف واخذ الشعر وشبه ذلك وقال ابن زيد ومالك الفسوق الذبح للاصنام ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم او فسقا اهل لغير الله به صدق الله العظيم وقال الضحاك الفسوق التنابز بالالقاب ومنه قوله بسم الله الرحمن الرحيم بئس لسم الفسوق صدق الله العظيم وقال ابن عمر ايضا الفسوق السباب ومنه قوله عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والقول الاول اصح لأنه يتناول جميع الأقوال قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله أو حجة مبرورة لا رفت فيها ولا فسوق ولا جدال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الفقهاء الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى فيه أثناء أدائه وقال الفراء هو الذي لم يعص الله سبحانه بعده ذكر القولين ابن العربي رحمه الله وأنا أقول الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه لا بعد وقال الحسن الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وقيل غير هذا وسوف يأتي المسألة الثامنه قوله تعالى ولا جدال في الحج طرئ فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين فيهما وقرئ بالنصب بغير تنوين واجمعوا على الفتح في قوله تعالى ولا جدال وقيل إن معنى فلا رفث ولا فسوق النهي أي لا ترفسوا ولا تفسقوا ومعنى ولا جدال النفي فلما اختلف في المعنى خلف بينهما في اللفظ قال القشيري وفيه رضر اذقيل ولا جدال نهي أيضا أي لا تجادلوا فلما فرق بينهما المسألة التاسعة الجدال وزنه فعال من المجادلة وهي مشتقة من الجدل وهو القتل ومنه زمام مجدول وقيل هي مشتقه من الجدالة التي هي الأرض فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه فيكون كمن ضرب به الجدالة قال الشاعر قد أركب الآلة بعد الآلة وأترك العاجز بالجدالة منعثرا ليست له محاله المسألة العاشرة واختلف العلماء في المعنى المراد به هنا على أقوال ستة فقال ابن مسعود وابن عباس وعطاء الجدال هنا أن تماري مسلما حتى تغضبها فينتهي إلى السباب فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها وقال قتادة الجدال والسباب وقال ابن زيد ومالك الجدال هنا ان يختلف الناس ايهم صادف موقف ابراهيم عليه السلام كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك فالمعنى على هذا التاويل لا جدال في مواضعه وقال الطائفة الجدال هنا أن تقول طائفة الحج اليوم وتقول طائفة الحج غدا وقال مجاهد وطائفة معه الجدال الممارات في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النسيء كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجه ويقف بعضهم بجمع وبعضهم بعرفة ويتمارون في الصواب من ذلك فعلى هذين التأويلين لا جدال في وقته ولا موضعه وهذان القولان أصح ما قيل في تأويل قوله تعالى ولا جدال لقوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي ذلك في سورة براءة ان شاء الله تعالى يعني رجع امر الحج كما كان اي عاد الى يومه ووقته وقال صلى الله عليه وسلم لما حج خذوا عني مناسككم فبين بهذا مواقف الحج ومواضعه وقال محمد بن كعب القرضي الجدال ان تقول طائفة حجنا ابر من حجكم ويقول الآخر مثل ذلك وقيل الجدال كان في الفخر في الآباء والله أعلم المسألة الحادية فعشرة قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله شرط وجوابه والمعنى أن الله تعالى يجازيكم على أعمالكم لأن المجازاه إنما تقع من العالم بالشيء وقيل هو تحريض وحث على حسن الكلام مكان الفحش وعلى البر والتقوى مكان الفسوق والجدال وقيل جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم حتى لا يوجد ما نه عنه المسألة الثانية عشرة قوله تعالى وتزودوا أمر باتخاذ الزاد قال ابن عمر وعكرمة وابن زيد نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد ويقول بعضهم كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا فكانوا يبقون عالة على الناس فنهوا عن ذلك وأمر بالزاد. وقال عبد الله بن الزبير كان الناس يتكل بعضهم على بعض بالزاد فأمروا بالزاد وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره راحلة عليها زاد وقدم عليه ثلاثمائة رجل من مزينه فلما ارادوا أن ينصرفوا قال يا عمر زود القوم وقد قال بعض الناس تزودوا الرفيق الصالح وقال ابن عطية وهذا تخصيص ضعيف والأولى في معنى الآية وتزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة والقول الأول أصح فإن المراد الزاد المتخذ في سفر الحج الماكول حقيقة كما ذكرنا كما روى البخاري عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا ناس فأنذر الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم وهذا نص فيما ذكرنا وعليه أكثر المفسرين قال الشعبي الزاد التمر والسويق وقال ابن جبير الكعك والسويق وقال ابن العربي امر الله تعالى بالتزود لمن كان له مال ومن لم يكن له مال فان كان ذا حرفه تنفق في الطريق او سائلا فلا خطاب عليه وانما خاطب الله اهل الاموال الذين كانوا يتركون اموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله هل يعني هذا يا عم ان اولئك الذين كانوا يتركون اموالهم ويخرجون بغير زاد مدعين أنهم متوكلون لم يفهموا التوكل على حقيقته نعم يا ولدي فالتوكل على الله تعالى لا ينافي اتخاذ الأسباب بل إن التوكل لا يصح إلا إذا اتخذ الإنسان لكل عمل يريده جميع الأسباب الموصلة إلى تحقيقه فالله سبحانه قد ربط المسببات بأسبابها والنتائج بمقدماتها والإنسان مسوق إلى الأخذ بالأسباب بمقتضى فترته وبمقتضى تكليف الله سبحانه له وعلى أي حال فإن التوكل له شروط سيشرحها لنا الإمام في الدرس القادم إن شاء الله يا ولدي لا حرمني الله منك ومن علمك يا عم وبارك الله فيك يا ولدي وحفظك من كل سوء وإلى الغد مع إمامنا القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم